بسم الله عندك علي ما هو المقصود بباب لا هنا عندنا لا نافية ولا جازمة ولا أيضا كذلك زائدة المقصود بلا هنا التي تعمل عمل إنه التي يسمونها بالنافية للجنس لأنها تنفي الجنس أي حكم الجنس الذي بعدها لا رجل في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار فما هو عملها تنصب الاسم وترفع الخبر لأنها تعمل عمل إنا حسنت قوله اعلم لماذا أتى بهذا الأسلوب ولم يأتي به فيما تقدم ولما سيأتي أيضا نعم أحسنت أتى به إشارة إلى أن ما بعدها الذي سيذكر فيه شيء من الصعوبة يحتاج الطالب لأن يتنبه له وإلى أن يصلي إلى ذلك ويمعن فيه النظر قولوا تنصب النكيرات بغير تنوين هل هذا دائم في أحوالي ما بعدها غالبا أحسنت إنما هو في الغالب وإلا ربما نصبتهم على التنوين كما سيأتي إن شاء الله في النوع الثالث من نوع اسمها وهو الشبيه المضاف تنصيبه مع التنوين فما هي شروط اعمالها نعم ثلاثة شروط ذكرها وزدنا رابعا أن يكون اسمها نكرة وأن تباشر النكرة لا يفصل بينها وبين النكرة فاصل وأن لا تتكرر لا أحسنت فمي هي أحوال الاسم الواقع بعد إلا كم حال الاسم الواقع بعد إلا أحوال الاسم الواقع بعد إلا تقدم معنى نعم إمن يكون مفردا أو يكون مضافا وهذا تنصبه من نكره بغير تنوين إلا أن المفرد تنصب محله والمضاف تنصب لفظه مثل قولك في المفرد لا رجل في الدار مع ما تقدم من آيات لا ظلم اليوم لا حجة بيننا لا جناح عليكم لا مقام لكم اليوم فارجعوا كل هذا تنصبه من غير تنوين لكن نصبه أو نصبه يقول محلا تنصبه محلا الاسم مفرد اسم لا المفرد تنصبه محلا يكون مبنيا في محل نصب واسم لا المضاف والشبيه المضاف تنصب لفظهما لفظهما منصوب فتقول منصوب على نصف البتحة ولا تقول في محل والذي يقال فيه في محل هو المفرد فقط فما هو المفرد هنا؟ اسم لا المفرد ما هو المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو المفرد في باب لا وسيأتي معكم أيضا في باب المنادة ويحفظ المفرد من هنا لأنه سيمر معكم في الباب التاسع من المنصوبات لأن باب لا الباب الثامن من المنصوبات سيأتي معنا الباب التاسع وهو المنادى والمفرد فيه كالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. بسم الله نعصل تقدم معنا أن اسم لا يكون مفردا ويكون مضافا وأن المخرج يكون نصبه محلا أن يكون مبنيا في محل نصب وضربنا على ذلك أمثلة منها لا رجل في الدار كما ذكر المصنف ومنها أيضا من كتاب الله سبحانه وتعالى لا أيمان لهم لا علم لنا لا مبدلاء لكلمات الله لا مقام لكم لا ظلم اليوم كل ذلك أي كل هذه العدلة أو العمثلة فيها اسم لا مفرد فيكون نصبه محلا في هذه الحالة والمقصود من مفرد في باب لا هو ما ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف والحالة الثانية من أحوان اسم لا وأيضا تقدم الكلام عليها وهي أن يكون مضافا وهذه الحالة لم تقع في القرآن حالة اسم لا المضاف لم تقع في القرآن وأيضا كذلك ضربنا لها أمثلة ومن ذلك مما ذكر هناك في الأمثلة التي أخذناها لا رجل صدق كذوب ولا صاحب بر خائن ولا معلم خير خاسر هذه كلها اسمنا فيها كما ترى مضعف, مضعف فنصبه يقول للقضة فتقول لا رجل لا نافل الجنس ورجل منصوب اسم لا منصوب علامة نصف تحضاهر على آخره ورجل مضاف وصدق مضاف موافليه لا رجل صدق كذوب وكذوب خبر ومثله أيضا لا صاحب بر خائن فلا نافي الجنس وصاحب اسمها منصوب وعلى أنه مضاف منصوب علامة نصف واتحضاهر على آخره وصاحب مضاف وبر مضاف له وخائن خبر, وخائن خبر مرفوع وعلامة رفع الضم والظاهر على آخره والحالة الثانية لم نأخذها أمسي فتأخذ اليوم إن شاء الله وهذه الحالة يكون فيها الاسم شبيها بالمضاف ليس مضافا ولا مفردا وإنما يكون شبيها بالمضاف وضابط الشبيه المضاف هو الذي يكون عاملا فيما بعده الرفع أو النصب أو الجر هذا هو ضابط الشبيه بالمضاف أن يكون عاملا فيما بعده إما أن يعمل فيه الرفع أو يعمل فيه النصب أو يكون ما بعده جارا وجرورا متعلقا به متعلقا به فإذا كان الحال كذلك فهذا من باب الشبيه بالمضاف مثال ذلك حتى يطبح المقال لا حسنا وجهه خلقه مدموم لا حسنا خلقه مدموم فحسنا الآن شبيه بن مضاف لأنه عمل فيما بعده وهو خلقه فهو فاعل لحسن ومذموم خبر لنا فهذا هو ضابط الشبيه بالمضاف وهو النوع الثالث من النوع السملاء يقال له الشبيه بالمضاف وهو الذي يكون عاملا فيما بعده الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جارا مجرورا متعلقا به متعلقا به مثال ذلك على الرفع لا, حسن لا حسنا خلقه مدموم وكذلك لا قاسيا قلبه موفق لا قاسيا قلبه موفق فلا نافي الجنس وقاسيا اسمها منصوب وعلامة نصف المتحى الظاهر على آخره ونون هنا لأنه شبيه مضاف واسم لا الشبيه مضاف ينون وقلبه فاعل لقاسيا هو القاسي قلب هذا لا قاسيا قلبه موفق فقلبه فاعل لأن قاسي هذا يعمل عمل فعل اسم فاعل سيأتي معكم إن شاء الله الكلام عليه لكن نضرب له مثال هنا ونبين على أنه شبيه مضاف وضابط شبه مضاف هو الذي يكون عاملا فيما بعد الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جار ومجرور متعلقا به مثال على عمله الرفع كما سمعت الأول لا حسنا خلقه مذموم ولا قاسيا قلبه موفق ولا محمودا أيضا سيره مخذول لا محمودا سيره مخذول هذا كله من باب الشبيه بالمضاف طيب هذا على عمله الرفع كما ترى وقد يكون عاملا النصب كما في قولك لا طايعا ربه نادم لا طائعا ربه نادم هذا عميل النصب طائع اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على أخره وهو منون هنا لأنه شميل مضاف والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لا طائعا هو وربه مفعول به رب هذا اللفظ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على أخره نادم خبر مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على أخره هذا واضح ولا خائنا عهده مفلح عند من لا خائنا عهده مفلح عندك لا نافيا الجنس وخائنا اسمها منصوب عنامة نصمي فتح عن الضال على خلوه وهو شبيه بالمضاف اسمه هذا شبيه بالمضاف ما هو مضاف المضاف ما بعده يكون مجرورا ولا مثلا لا قنام رجل موجود لا غلام رجل موجود هذا مضاف أما الشب المضاف ما بعده ما يكون مجرورا به لا يكون مرفوعا أو منصوبا أو جارا مجرورا متعلق به متعلق نعم وفاعله ضمير مستتر تقديره هو لا خائنا عهده مفلح عهده عهده نعم نعم أحسنت وفعل به منصوب علامة نصفة الظاهرة على آخره وعهد مضافة لها مضاف له مفلح خبر لا النافع للجنس مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره طيب وقد يكون ما بعده هذا الشيء مضاف كما تقدم جارا مجرورا متعلقا به يكون ما بعده جارا مجرورا متعلقا به لا محسنا إلى غيره نادم وعند من لا محسنا إلى غيره نادم لا نافل الجنس نعم تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر ولا محسن محسنا إلى غيره نادم اسمه منصوب علامة نصبي فتح الظاهر على أخيره وشبه المضاف هذا يقالنا إلى غيره إلى حرف جر وغير مجرور والجار المجرور تعلق به محسنا لا محسنا إلى غيره هذا باب شبيه مضاف لأن الجار المجرور تعلق به وإذا تعلق به جار مجرور يكون باب شبيه بالمضاف في باب لا طيب نادم خبر لا منصوب علامة مصبي لقصه لا نادم الخبر لا مرفوع علامة ربعي ضم الظاهر على أخير أحسنته Wa enta ya khi, la musari'an fi al-khairat khasirun? Enta. La musari'an fi al-khairat khasirun? La nafya'an il-jins. T'amal' amal inna, hsantah. Musari'an fi al-khairat khasirun? Musari'an, ismah نتحط ظاهرة على آخرة ولون لأنه شبيه المضاف والشبيه المضاف ينون وقول المصنف تنصب النكرات بغير تنوين في غير الشبيه المضاف أما الشبيه المضاف فتنصبه مع التنوين تنصبه مع التنوين لكن هذا الحكم في غير الشبيه بالمضاف واقتصر عليه رحمه الله لأنه الأغلب لأنه الأغلب لأنه على ذكره وإلا هناك ما ينون من اسم اسمه شبه المضاف واصل. لا مسارع في الخيرات خاسر نعم في حرف جرح سنته في الخيرات خيرات اسم مجرور به علام جره نعم جاره مجرور متعلق بمسارع خاسر خبر لا مرفوع علامة رفعيه ضم الظاهر على والشاهد هنا النوع الثالث من النوع اسمنا وهو الشبيه المضاف تنصبه مع التنوين والشبيه المضاف ما هو ضابطه ما هو ضابط الشبيه المضاف أن يكون عاملا فيما بعده الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جارا مجرورا متعلقا به هذا واضح هذا من باب التقريب على الطالب فقط وإلا هم بغير هذا لكن هذا من حية التسيين على الطالب أولى في بيانه وأقرف إلى الفهم من ذاك الذي يذكرونه فالحاصل يا أخوان أن أحوال اسم لا اسم لا على ثلاثة أحوال إما أن يكون مفردا وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وهذا تنصبه لا محلا يكون مبنيا في محل نصب ولا يلون هذا طيب الحالة الثانية من أحوال اسم لا أن يكون مضافا أن يكون مضافا وهذا تنصبه لفظا من غير تنوين أيضا وأمثلته تقدمت كما مر معكم لا لا صاحب بر مذموم فهذا مضاف كما ترى فتنصبه لا من غير تنوين الحالة الثالثة من أحوال اسم لا أن يكون شبيها بالمضاف أن يكون شبيها بالمضاف وهذا تنصبه لا مع التنوين تنصبه لا مع التنوين وضابطه هو الذي يكون عاملا فيما بعده الرفع أو النصب الرفع أو النصب أو يكون ما بعده جارا ومجرورا متعلقا به هذا واضح هذه أحوال اسمنا والحالة الثانية والثالثة لم تقع في القرآن أي لم يقع اسمنا مضافا في القرآن ولا شبيها بالمضاف وقولهم من أن الشبيه المضاف لم يقع في القرآن أي لم يقع صريحا في القرآن وإنما وقع محتملا مثل لا عاصم اليوم من أمر الله ومنهم من قال هذا من باب الشبيه المضاف وحذف تنوينه حذف تنوين التشبيه له بالمضاف والذي يظهر ممكن أن تخرج الآية هنا على أنهم باب المفرد لا عاصم اليوم من أمر الله على أنهم باب المفرد وليس من باب المضاف فالحاصل أن المفرد وقع في القرآن كثيرا المفرد وقع في القرآن كثيرا وقد ذكرنا أدلة كثيرة على وقوع المفرد في القرآن لا ظلم اليوم لا حجة بيننا لا جناح عليكم لا مبدل لكلمات الله لا مقام لكم اليوم وغير ذلك من أدلة التي ذكرناها أنسي وقوع المفرد في القرآن كثيرا كثير وأما وقوع المضاف فلم يقع ولا نعلم أحد قال بوقوع المضاف في القرآن وأما وقوع الشبيه المضاف فذكر بعضهم أنه وقع لكن على سبيل الاحتمال لا على سبيل التنصيص على سبيل الاحتمال لا على سبيل التنصيص وجعلوا من ذلك لا عاصما يوما من أمر الله وقالوا هذا من باب الشبيه المضاف وحذف تنوينه تشبيها له بالمضاف إجراء له مجراء المضاف والذي يظهر ممكن أن يحمل على أنهم باب المفرد لا عاصمة لا اسم نافيا الجنس وعاصب اسمه مبني في محل نصب مبني في محل نصب فيكون من باب المفرد وأما بعض النحاة فيقول هو من باب الشبه المضاف فعلى هذا لم يقع الشبه المضاف ولا المضاف في القرآن وإنما الذي وقع في القرآن هو المفرد وقد وقع بكثرة كما سمعت في شيخا في هذا الدرس قبل أن ننتقل لنا ما خرج بالشرط لا لا يكون وصفهم شبهة كما سمعته لا حسنا خلقه مدموم ويكون أيضا اسم مفعول كما في المثال الثالث لا محمودا سيره مخذول لا محمودا سيره مخذول هذا ما هو اسم فاعل سأتي معكم إن شاء الله معرفة اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة هذا كلها تعرض لها صاحب المتممة سأتي بيانه هناك إن شاء الله والنحو يأخذ شيئا فشيئا ولا يأخذ دفعة واحدة ولا يطاق أن يأخذ دفعة واحدة وإنما يأخذ الشخص مثل هذه المتون المختصرة المفيدة مع بعض التعاليق التي تنفعه ثم يتدرج في هذا الفن قال رحمه الله فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة تقدم معنى أن لا تعمل عمل إن بشروق ثلاثة وزدنا رابعا وهو تنكير الخبر فذكر الشروط رحمه الله ثم ذكر ما خرج به الشروط المتقدمة فمن الشروط السالفة أو من الشروط السالفة أنها لا بد أن تباشر النكره أي لا بد أن تقع بعدها النكرة فإن لم تباشر لا النكرة وجب الرفع في هذه الحالة وجب رفع الاسم الواقع بعدها ووجب أيضا شيء آخر وهو تكرار لا هذان شيئان يجبان واجبان هذان شيئان واجبان في لا إذا لم تباشر النكرة الأمر الأول أو الشيء الأول وهو إلغاؤها وجب إلغاؤها أي أنه يجب رفع الاسم الواقع بعدها ولا يصلح نصبه لا يصلح نصبه والأمر الثاني الذي يجب عند عدم مباشرة تكرار لا تكرار لا هذه الملغية فهذان أمران يقونان واجبين عند عدم مباشرة النكرة الأمر الأول الإلغاء ورفع ما بعدها إلغاؤها أي أن ما تعمل فيرفع ما بعدها الأمر الثاني الذي يجب تكرارها يجب أن تكرر لا تفرد تذكر مرة واحدة بل تذكر مرتين مع نكرة أولى ومع نكرة نظير للأولى مرتين كما في المثال لا في الدار رجل ولا امرأة ولا تقتصر على قولك لا في الدار رجل وإنما تأتي بلا أخرى خلافا للمبرد رحمه الله ابن كيسان فإنهم لا يجيبون التكرار لا يوجباني التكرار يجوز عندهم لا في الدار رجل وأما الجمهور فيقولون يجب التكرار إذا لم تباشر النكراه واجب التكرار وواجب أيضا كذلك الرفع هذا باتفاق عندهم أن الرفع واجب أو عند أكثرهم قال نحو لا في الدار رجل ولمرأة فيكون هذا المرفوع مبتدا ولا نافل الجنس مهملها كذا تعربها تقول لا نافل الجنس ملغى وفي الدار جار مجرور خبر مقدم ورجل مبتدا مؤخر ورجل مبتدا مؤخر ولا امرأة الواو عاطفة ولا نافية أيضا ملغاه للجنس نافية للجنس ملغاه وامرأة معطوف على رجل والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله هذا وجه من الإعراب ويحفظ هذا الوجه هكذا يكون الإعراب فالجار المجرور السابق على الاسم الذي تأخر وألغيت بسبب ذلك تقول فيه جار مجرور خبر مقدم ورجل تقول فيه مبتدائش مؤخر ولا امرأة تقول له عاطفة ولا نافية أيضا من للجنس الجنس معطوف على رجل المعطوف على المرفوع مرفوع هذا واضح ومنه قوله تعالى لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون من يعرف هذه الآية لا فيها قول ما باشرت النكرة هنا فصل بينها وبين النكرة فاصله الجار مجرور كما في المثال لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون عندك يا أخي ولا عند هذا النائم أنت نائم ولا صحي طيبات لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون بس لا فيها قول بس يكفي هذا ما عنده كلام لا نفي عن الجنس فيان جار ومجرور امم اذا نعم كما ظننت انا ما الحمد لله ما ظلمتك عند من شوف الذي هو صاحي انظر اسمع انتبه له وترك النوم هات اي نعم لا فيها غول لا نافع الجنس ملغاه أحسنت فيها جار ومجرور متعلق محذوب خبر مقدم أو في محل رفع خبر مقدم وغول مبتدا مؤخر هذا واضح وغول مبتدا مؤخر هكذا يكون الإعراب عند عدم المباشرة طيب قال فإن لم تباشرها أي لم تباشر لا النكرة وجب الرفع ووجب تكرارها وكذلك أيضا إذا دخلت على معرفة وجب الرفع وجب تكرارها لا زيد في الدار ولا عمر لا زيد في الداري ولا عمر لأن مشروط عملها أنها تدخل على إش على النكرات وأنها تنصب النكرات فإذا لم تباشر النكرة فقوله لم تباشر النكرة إش شيئين الشيء الأول أنه فصل بينه وبين focuses فاصل لا في الدار رجل والشيء الآخر أنها لم تباشر نكرة دخلت على معرفة دخلت على معرفة وإلى كذلك يدخل تحت قوني فإذا لم تباشرها فلم تباشرها إما بالفصل وإما بالدخول على معرفة هذا واضح إما بالفصل وإما بالدخول على معرفة وفي كل الحالتين وفي كل الحالتين يجب رفع الاسم الواقع بعدها ويجب تكراره هذا واضح يقان، فقوله لم تباشرها يشمل شيئين، إما بالفصل بينه وبين النكره يفصل بينه وبين النكره فاصل أو لم تباشرها بالدخول على معرفة هذا لم تباشرها أيضا كذلك ليس كذلك فيشمل هذا وهذا وأيضا مع الحالة الثانية يجب الرفع يجب التكرار لا زيد في الدار ولا عمر لا زيد في الدار ولا عمر فعندما الإعراب لا نافر الجنس ملغاه، أحسنت. لأنما باشرت أنك يا دخلت على معرفة. تشمل عدن وباشرة الفصل وتشمل الدخول على المعرفة. وزيد مبتدا، أحسنت. مرفوع لام رفع الضم الظاهر على آخره. لا زيد في الدار ولا عمر. في الدار جاء مجرور في محل رفع خبر. ولا عمر. الواو عاطفة حرف عطف ولا نافئ للجنس أيضا ملغاه وعمر المعطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله هذا واضح هذه فائدة ينتبه لها قوله فإن لم تباشرها يشمل شيئين الشيء الأول إذا فصل بينه وبين النكر فاصل فهي لم تباشرها والشيء الثاني إذا دخلت عليه على معرفة فهي أيضا لم تباشر نكرها وإنما باشرت معرفة وفي كلتا الحالتين تكون لا منغاثا، فيجب رفع ما بعدها ويجب شيء آخر وهو تكرارها. هذا تضح يا إخوان من تغني الآخر. قال وإن تكررت، وقد تقدم من الشروط شروط إعمال لا أن لا تتكرر. قال وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. أي إن تكررت مع مباشرة النكره لا بد من هذا القيد فإن تكررت مع مباشرة النكره زيدوا هذا جاز إعمالها وإلغاؤها قال وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها نحو لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار والمرأة هذا الشرط أو تقدم معنى أن الشرط الثالث أن تكون لا غير مكررة كما تقدم في قوله ولم تتكرر فقال المصنف فإن تكررت أي لا مع مباشرة النكرة فما الحكم في هذه الحالة قال يجوز في هذه الحالة الإلغاء ويجوز الإعمال يجوز بهذه الحالة الإعمال ويجوز الإلغاء فتقول لا رجل في الدار ولا مرأته. ولك أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة على الإلغاء فمن يعرب الثان إلى لا رجل في الدار ولا امرأة انت عربت نريد غير آدم لا رجل في الدار ولا امرأة وين أنت كنت لان وإن تكررت جازة إعمالها وإلغاؤها نحو لا رجل في الدار ولا على الاعمال وإن شئت قلت على الاهمال لا رجل في الدار ولا امرأة المثال الأول إعراب المثال الأول لا رجل في الدار ولا امرأة نافع للجنس اسمها نعم منصو مبني في محل نصب لأنه مفرد يكون مبنيا في الدار في الدار في حرف جر الدار نعم الجار مجرور في محلي رفع خبر لا ولا امرأة الواو اولا حرف عط ولا نافي الجنس، وامرأة اسم لا مبني في محل نصب والخبر محذوه دل عليه الأول ولا في الدار هكذا تعويب الثاني إذا قلت ولا فتكون هم عاطفة ولا الثاني لا الجنس وامرأة اسمها مبني في محل نصب وإن خبر لا الثاني هذه محذوف دل عليه الأول والتقدير ولا في الدار فيكون هكذا التركيب لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار هذا على الإعمال وعلى الإهمال عندما وانت عربت الآن يريد غيرك فانت لا رجل في الدار ولا امرأة لا نافية للجنس منغى احسنت ورجل مبتدا رجل مبتدا احسنت وفي الدار جار مجنون تعلق محذوف خبر ولا امرأة لا عاطفة ولا نافية ايضا للجنس منغى وامرأة معطوف على رجل قل معطوف على المرفوع مرفوع ويجوز أن يعرب امرأة مبتدى وخبره محذوف ولا في الدارية هذا وهذا إما تقول معطوف على رجل أو تقول ولا امرأة والخبر محذوف دل عليه الأول ولا في الدارية نفس الأول هذا واضح فالحاصل يا أخوان أن لا إذا تكررت مع مباشرة النكرة جاز وجهاني في النكرة هذه جاز وجهان إعمال لا فيها ويش والإلغاء إعمال لا والإنغاء وقد جاء ذلك في القرآن القرية به في قول تعالى لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة قرأ بعضهم في السبع لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة قرأوا بهذا فيكون هذه الآية من هذا الباب جاء فيها الوجهان لأنها تكررت وباشرة النكرة فإذا تكررت لا وباشرة النكرة جاز في النكرة وجهان الاعمال والإهمان وقد جاء بذلك قوله تعالى لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة قرأ بعضهم وقرأ بعضهم قرأ المشهور عندنا هنا لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة عن الإهمان طيب وأيضا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله فيجوز لا حول ولا قوة وهذا هو المشهور وهذا هو الأولى ويجوز ولا حول ولا قوة إلا بالله لأنها لا تكررت opposeرت تنكره فعندك قاعدة فينا إذا تكررت opposeر تنكره يجوز بها الإعمال ويجوز بها الإلغاء فلا حول ولا قوة إلا بالله يجوز أن تقول لا حول ولا قوة وهذا هو وهذا هو ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ما فيه مانع ومنه ما سمعته لا رجل في الدار ولا امرأة وايضا القراءة لا بيع فيه فيها ولا خلة ولا شفاعة عندما من هذه الآية لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عند من؟ عند هذا المتاخر لا أنت الذي التفت أول واحد التفت فيكم ثلاثهم أنت نعم لا نافل الجنس أحسنته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نعم فلا رفث عملناها الآن والقرآن جاء بهذا عندنا في القراءة سهل ما لا تربش نفسك على مهلك على رس رسلك فلا رفث ما قلنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حتى تقول مبتدا وإنما على الإعمال ماذا تفعلنا هذه نقولنا الآن من أمس وليه ميضا كذلك في هذا الدرس لا نافية الجنس ورفث اسمها مبني في محل نصب والخبر محذوف لا رفث في الحج ولا في السوق في الحج ولا جدالا في الحج. فالخبر الأول والثاني محذوف دل عليه إيش المتأخر ويكون تقدير الآية هكذا. لا رفعة في الحج ولا في السوق في الحج ولا جدالا في الحج. فهي عاملة عامل عمل إن في هذه الآية. على ما ذكر إذا تكررت جاز الأعمال مع المباشرة إذا تكررت جاز الأعمال وجاز الانقاها. فحاصل درسنا اليوم أن لا إذا لم تباشر النكر وجب إيش إهمالها ووجب تكرارها وقوله لم تباشر النكر يشمل شيئين أنه الشيء الأول إذا فصل بينه وبين النكره فاصل والشيء الثاني إذا دخلت على معرفة فهي أيضاً لم تباشر النكره ثم ذكر شيئا آخر وهو إذا تكررت لا مع مباشره النكره فمن الحكم هذه حكم تحفظ من هنا ستمر معك في جميع كتب النحو إذا تكررت لا مع مباشرة النكرة فمن الحكم وجب إلا إذا تكررت لا مع مباشرة النكرة جاز إعمالها وجاز إلغاؤها هذا واضح ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز لا حول ولا حول هذا وهذا سبحانك الله وحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك